بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م ذلك الكتاب لا ا فيه هدى للمتقين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 111. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قُلُوبِهِم في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 112. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 113. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 124. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصعون 125. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 126. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيق بالكافرين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 جَعَلَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَن تَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 الذين ينقضون واهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 قل نهضق منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 الذين يغنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ طَالَمُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمْ ٱلْأَصْنَامَ فَتُوبُوا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾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 فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فَسَتَرَهُ مِنْ هِسْنَاءَ عَشْرَةَ عَيْنًا وَدَعَ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَفْسُدوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وخفائها وَعَدَسِهَا منها وعدسها وضلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا من لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وفأو بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبّيين بغير الحق. ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم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 ثم توليت من بعد ذلك فلولا لَا الله عليكم ورحمة له لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت فقل لا لهم كون قردة الخاسرين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 قالوا دعوا لنا ربك نبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 وَإِنَّ مِنْهَا مَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن من لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقروا ثم يحرفونه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثوا بِمَا بما فتح الله عليكم ليُحاججكم به عذ ربك فلَمَّا تَعْقِلونَ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْتَغْفِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 هم فيها قايلون، وإذ أخذن ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان و بالقرب. وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَكْتُمُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَلْتُمْ مَعْرِقُونَ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 فاقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تخاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اشتكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا أغلق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 وَكَانُوا مِنْ قَذِلٍ يَشْتَفِبُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بَسَمَ اشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَغْيَأْنَ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَأَوُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهم على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا فَرْقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجٍ وَمَا هُم بِضَارِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَأْفَوْهُمْ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بِهِ أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير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 117. ونزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 118. ما ننسح من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 وَأَدَّى كَفِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُّنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا لِلْعَيْلِ أَلْفُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَعَفُو وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 فلهم أجره عند وَلَا ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ووقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يفلون الكتاب.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 وتقوى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تفعها هم يصرون.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 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صَائِمًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بِاسْمِ اللَّهِ الْأَعَظَّ حَرَى بَيْتِي يَا لِلتَّاءَ فِي وَالْعَكِفِينَ رَبُّكَ جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات آمنا منه لله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمرتهم. وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَاعِسَ مَعِيلُ رَبَّنَا رَقَبَ الْمِنَّةِ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مسلمين لك لَتَوَمِّنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاصِكَنَا وَتَوَكَّلْنَا أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والعكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب أن من التي إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد صفينا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدان شر يعقوب الموت إذ قال ما تعبدون من بعد قالوا قالون عبد الى الهك والاه ابا تلك براني مواسم عيل مسلم تلك همت قد خلت لما كسبت ولكن كسبتم ولا تفهم. صاروا <تصفيق> <تصفيق> لاَ طَيْرَ مِمَّا هُوَ تُيْمُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمِثْلِ مَا ihtadum wa iza tawalla fa inna fi shiqaaq faja'al fi أن تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى هل أنتوا أهل أن أم لا ومن أهل من كتم شهادته؟ قافلنا ما تعملوا تلك أمة قد غلبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن كانوا يعملون. سيقول السفهاء من أسرح الله عن قبلته التي كان عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمّة وسخل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لعل ما في التجر ورسول ينقلب على كِبئ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِرَّةٌ إِلَّا عَدَلَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ لِمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ عِبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَتَنَازَعُ الْخَلَائِفَ بَيْنَكَ فِي اِفَلاَ يَلُمُّ الَّذِي يَّؤْمِنُكَ فِي بَلَدٍ تَرَاهُ فَوْلاَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُم مَّرْقْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ ان الله بغافل عما يعملون وان اعرض الذين هوت الكتاب بقليه ايه تتبع قبلتك وما انت متبع عن قبلة وما ان بعضهم بتابع قبلتك بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حين سُقِعَت فوال وجهك شفق المسجد الحرام وإنهم للحق مربك ونطّرهم بغافل عن ما تأمر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ رَبِّنَا وَلِأَنْتُمْ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ تَذَكَّرُوا مُعَلِّمِكُمْ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاكِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ولا والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا دمح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن الذي a little hole لكم الميتة والدمى ونعم الخنزير وما أهل به لغير اللَّهِ فمن الضر غيره I'm <laughs> بالحق وان الذين افترا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس للراءت والروضة قوم قبل المشرق والمغرب ولا وان الصلاة واد الزكاة والوفون بعهدهم اذا واحد والصابرين في الباساء فيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأذاء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب في القصاص حياة مياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَا بَدَّلَهُ بَعْضَ مَا شَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْخَافَ مِنْ صَعِدَ لَفَرْأَوْ إِثْمَ فَأَصْلَحَ فَلَا إِن ولغفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معفوذا فمن كان منكم أو فعدة من أيام أخر وعلى الذين نطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن خير لكم إن شهر ومضرع للذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان من الله بكم الإنسى ولا يدين بكم العصر لتكمل العدة ولتكبر الله على ما وداكم ولعلكم تشكرون وإذا أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفت إلى نساء خالكم لكم عَلِمَ ٱلَّذِينَ أَنَّكُمْ كُنتم تَخْتَالُونَ فَإِنْ خَسِنَ كُنْتَ عَلَيْكُمْ مَرْضًى فَلَأَنبَشِرُهُ وَٱتَّقُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروا الأم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلو بها إلى المحكم لتأكلوا، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بال. يعلم يسألونك عن الأهل قل هي مواكبة الناس والحج وليس الفرو بعاتة في البيوت من ظهرها ولكن الفرو من سقى وذو البيوت من أبعاظها واتق الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في شبيل الله الذين نقاتلوا لكم ولا تعتدوا إن الله لا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم مع المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى المحر الحرام والحرمات كصاص فمن اعتدى عليهم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا وأهلكت وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والأمرة لله فإن أحصرتم فما استيسروا من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن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 فَمَن لَّمْ يَحِدَّ فَشْرِيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ الْعَشْرَةُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَئِنْ أَنَّ شديد العقاد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يا أولي الألباب ليس جُنَاحٌ جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفة فاذكروا الله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 لا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الغساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ونشهد الله على ما في قلبه وهو ألد إذا كنت سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيثت بالله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 إنه لكم عدو مبين فإن زلت من بعد ما جاءتكم البينات فعلم أنه الله عزيز حكيم هل يوم الَّذِي يُرْجَعُ الْأُمُورُ إِلَيْهِ سَلْفَ نِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ارون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب وما اقتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين همنوا لما اقتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء أسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأسان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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق فالطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 110. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يطافا ألا حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حجود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به إلك حجود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حجود الله فأولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ تَرَاجَعَ إِنْ غَنَى أَيْنُ قِيَمَ حُدُودِ اللَّهِ وتلك حُدُودُ الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طلقتم النساء فَمَسْكِنُوهُنَّ أجلهن وَسَتَرِيحُوهُنَّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا فَأَنفِقُوا ضرارا لتعتدوا وَلَا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوان واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا قَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّن كِحْلَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُو ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَوْبِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّنَ مِن وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما مَا به من مِنْ النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن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 حقا على المحسنين وإطلقتمه من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم مفريغة فنشق ما فرضتم إلا فَنُسْقُوا مَا فَرَوْتُمْ إلَّا أَن يَعْقُونَ أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِكَاحٌ وَأَن تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسْوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا لم ركبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 112. والله عزيز حكيم 113. وللمطلقات متاع بالمعروف 114. حقا على المتقين 115. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من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 الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل هُوَ مُبَعَّثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا الَّذِينَ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 كُمُ الْتَابُوْتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَا عُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ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 تَمَنَّ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ابْتَرَفَ غُرْفَتَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ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 أَلَمَّا بَوَّزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سَهَدَمُوا بِإِذْنِ الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفروا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين 119. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 110. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 كفوا ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجه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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق على انفصام والله سميع عليم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 ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويمي قال أنا أحي وأمي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 قال فخذ أوبعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وألم أن الله عديد حكيم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 كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة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 أَيَوَذُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا له فيها من كل التمرات وَأَصَابَهُ الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 الشيطان ي aidsكم الفقر ويأمركم بالبختاء والله ي aidsكم معفو وتمم له وفضله والله واسع الحليم يعطي الحكمة من يشاء ومن يؤدي الحكمة فقد أعوت خيرا كثيرا وما يذكر إلا أول الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وَمَا للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر أنكم من سيئاتكم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 وَمَا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 110. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلامية فلهم أجرهم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 وَمَن عَادَفَهُ لَائِقَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَلْحَقُ الضَّالُّ رِبًا وَيُرْهِبُ الصَّدَّقَان اللَّهُ الربا ويربي والله لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 يا ايها الذين امنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فاذا لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتوا رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون لَقَوِيَ أَوَمَّا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِذَائِنٍ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 من ترضهم من الشهداء أن تضل إحذاهما فتذكر إحذاهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى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 114. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 115. والله على كل شيء قدير 116. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين